أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم علمنا القرآن خلق إليك الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان So sure. I'm not... I'll be, uh, Amen. Yeah. Aan de ene kant. En out We hebben het Oh, yeah. my We hebben het You no. are a ZANG EN ولمن ما مقام رب في جنتان أيها I'll be lying. Oh yeah. <sweat> And <laughs> Oh, don't just like... Oh <Sings> beyond. Yeah. Oh, uh, uh, Um, <síntos> Sepuikens EN rustigheid in بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت Hello! Yeah. Kun je ja het waagd uit te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 want مولة من الأولين وقليل من الآخرين على سور مرقونة Thank you. لا يفن عن عين يزن him. Um. Waarom? Oh. No! Ah. Well, I'm sorry, أكلت كثير لا ما